والذين لا يدعون مع الله إلها الآخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وين يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العجاب يخوض فيه مهانا يضاف له العذاب يضاف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك اولائك يذلل الله سيئاتهم حسنات الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولائك يذلل الله سيئاتهم حسنات وك يضعف له العذاب يوما في عامة ويخرض فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله فأولئك يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ <تكلم> أَحْسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَآمَنَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا وَيَمُرُّونَ كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْشَوْا عَلَيْهَا صُمٌّ عُمْيٌّ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا لَنَا قُرَّةُ أَعْيُنٍ وَجَنَّاتُ النَّعِيمِ الْمُتَّقِينَ إِيمَانًا أُولَئِكَ هُمُ الْغُرَفَةُ بِمَا صَبَرُوا يَجُونُ نَرْغُفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَإِنَّ قَوْمًا فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا قَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا أُولَئِكَ يَجُونُ نَرْغُفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُنْقَ وَنَذِهِ تَحِيَّتُهُ وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّهُمْ وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِلذَّانِ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كتبتم فشوف يكون لشاما